وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولا نجيزياً هم أحسن الذي كانوا يعملون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 فإذا أُذِيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةً نَاسِكَ عذاب الله ولَئِن جاء نصرٌ مِن ربك لا يقول إننا كنا معكم أَو لَيْسَ الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن مِنْ خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا حن إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.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 فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته نبوة و الكتاب وآتيناه أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوط إذ قال لقومه أإنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم المنكر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 أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم